يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وَأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا هَيَّا قُولُونَ مَا لَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلَ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُصَلَّ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُلَايَكَ هُمُ الْخَاسِرُون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 فأزلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه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 العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ فرقنا بكم البحر فأجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون.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 وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا من السماء بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثنتا عَشْرَةَ عينا قَدْ عَلِمَ كل أناس نشر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 وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ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 قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا لنا ربك يبين لنا ماهي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 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك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 وَإِذَا أَخَذْنَا مِثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِن دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَن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 فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا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 افا جاءكم رسول بما لا تهوا انفسكم مستكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف دَلَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا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 وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا وأشربوا في قلوبهم العيج لبكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين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 فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَيَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوْدُ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ العذاب أن يعمر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 مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال, وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أو كل وما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون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 أمراً فإنما يقول له كون فيكون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 الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق لا و ت أولئك يؤمنون به وَمَن يَكْفُر بِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ يَا بَنِي إسْرَائِيلَ ذَكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ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 لم تلِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إبراهيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِي إِنَّ اللَّهَ أَصْطَفَا لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إلَّا وَأَن تُمْسِلِينَ أَم كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق إلها واحدا, الها واحدا ونحن له مسلمون تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون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 لوجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل تعملون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 إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب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 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن, البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كنتم تَعْلَمُونَ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 الله على ما هداكم وإذا سألك عبادي عني فإنني قريب, فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعى فليستجب لي واليومن لعلهم يرشدون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 قل هي مواقيت للناس والحج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 في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فان خير الزاد التقوى واتقوا يا اولي الالباب ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عيدا النشهر الحرام واذكروه كما هداكم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 ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة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 القتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنه أكبر من القاتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا وما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر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 ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذا فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن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 يائهم تربص أربعة أشهر فإنفاو فإن الله غفور رحيم وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قرو ولا يحل لهن أن يكتمن ما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 الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخاف الا ان يخاف الا يقيم حدود الله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 فإن طلقها فلا تحل له من بعد فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما ايتراجعا إن, إن ظن ان يقيما حدود الله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 وَإِنَّ أَرَادْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنْكُمْ وَيَذَّهُونَ أَزْوَاجَهِ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْ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 ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا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 وإن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم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 فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَن شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي إلا من, اغترف إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ فَشَرِبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لنا اليوم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 وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل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 يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض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 يُرَا وَجْهَ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إليكم, إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ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 ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تساموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجاره حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح الا تكتبوا